ثمّ ردّدنا لكم الكَرَّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأفوسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوَ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 ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدَعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إن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 وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضَ نَبِيٍّ عَلَى بَعْضِهِمْ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَكَ شَفَتَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَرْكَنُوا إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهداء إلا إن قالوا إلا إن قالوا أبعث الله بشر الرسول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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لا غنك يا فرعون مثبّرا